خير المغضوب عليهم ونظلين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدث للنذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ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 الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وريعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهسد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آسارهم بسُلنا وَقَفَذا بغين سَب مَرب وَقَففَنا بغ سَبْنِ مََّمَ وَآتَنا غُ جين في قُلوبَِّ بينَ السَّبرون وَجَعَلَ لَهُمْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَةً لَيَسْتَدْعُوهَا مَا كَتَبَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبَغْضَ أَرَضُوا لِلَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا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 وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيم لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَن أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم